بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الإخوة المؤمنون عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 أيها المؤمنون هذه خمس آيات من بداية سوره البقرة المدنية مفتتحها قوله تعالى ألف لام ميم وهي حروف ثلاثة مقطعة إنها من جملة الحروف التي يتألف منها الكلام العربي والقرآن عربي والذين نزل فيهم يتصرفون في الكلام ويستعملون فيه هذه الحروف وغيرها لكنهم عجزوا عن الاتيان بمثله هذا من جملة ما قيل في معاني هذه الحروف ونحوها في بدايات الصور القرانيه وخير من هذا ان يقال انها من اسرار القران التي حجبت عن الخلق فليتلوها وليؤمنوا بها وبعد هذا جاء التنويه بهذا القرآن الكريم باستعمال اسم الإشارة الذي للبعيد ذلك الكتاب فهو كتاب عالي المنزلة رفيع الدرجة لا كتاب يدانيه أو يضاهيه وهو كتاب لا ريب فيه أي لا شك في أنه كلام الله انزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه واله وسلم كما قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ثم انه لا ريب ولا شك في صدق ما فيه من اخبار وصلاح ما فيه من تشريع واحكام ونفع ما فيه من عبر وعظات فمن كانت علاقته بهذا الكتاب على هذا المعتقد انتفع به واهتدى وكيف يقبل على الشيء لينتفع به من يشكك فيه ويرتاب في صلاحه ولهذا فإن القرآن وإن أنزله الله هدى للخلق أجمعين فإنه من بينهم هدى للمتقين الذين يخشون ربهم منزل القران فيجعلون من طاعتهم له وقايه تقيهم عذابه وتكسبهم ثوابه وبعد هذا التنويه بالكتاب بين السياق الكريم موقف الناس من الكتاب لان الكتاب انما انزل ليعمل به الناس ويقيم على هديه حياتهم فدعوى تعظيمه وتقديسه ممن اعلن ذلك منهم دعوة التقديس والتعظيم بدون عمل لا تستقيم لا تستقيم مع تركه وهجران احكامه وما عرف في التاريخ الا في النادر القليل ان الناس اطبقوا على الحق وسلموا كلهم له قال الله تعالى عن قوم يونس فلولا كانت قرية نامنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وقد كان مجتمع المدينة بعد الهجرة النبوية يضم أصنافا ثلاثة هم المؤمنون هم المؤمنون والكفار والمنافقون بعد أن كان المجتمع في مكة إنما يضم صنفين فقط هما الكفار والمؤمنون كانت هذه الأصناف الثلاثة تسكن مدينة واحدة ويجاور بعضهم بعضا فيها وقد كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم معاهدة تحدد العلاقات وتوضح الالتزامات ومع ذلك جاءت هذه الآيات توضح صفات كل فريق حتى يتميز عن غيره وذلك لأن المحق غير المبطل والبر غير الفاجر والمؤمن غير الكافر وأن الناس وإن كانوا وحدة باعتبار فإنهم يختلفون باعتبار غيره لهذا جعل الشرع هذه الأوصاف المتقابلة مناطا للمدح والذم وسببا في الثواب والعقاب لأن المتصفين بها قد استحبوها واختاروها بخلاف الأوصاف الخلقية التي لا خيار لهم فيها كالسواد والبياض والطول والقصر والغنى والفقر ونحوها قال الله تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال عز من قائل افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقال سبحانه لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون هذا التمييز لا بد منه وإلا كانت الدعوة إلى الحق والخير عملا مجردا لا يؤبه فيه بمن أقبل عليه ولا بمن ولاه ظهره لكن القرآن الكريم أيها الاخوه دأب في هذا التمييز على اعتماد الرسم والوصف للاسم والعين وهكذا السنة المطهرة فإن من أساليب الانتقاد فيها ومن أساليب الرد على المخالفات قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام والحكمة من وراء ذلك أن الإصلاح لا يكسب شيئا إذا سمي واحد من المخالفين أو مجموعة منهم إن لم يكن في ذلك إثارة مزيد من المعارضة وتقوية للمخالفة اللهم إلا أن يكون المخالف نموذجا ضرب بسهم وافر في الشر فيكون في ذكره عبرة ومصلحة على أن الذي في القرآن من ذلك أعني من تسمية الناس بأسمائهم ولو كانوا نماذج في الشر إنما هو حديث عن الماضين للحاضرين المعاصرين ويؤخذ من افتتاح صورة البقرة بذكر هذه الأصناف أن معرفة مكونات المجتمع الذي توجه إليه الدعوة إلى الله ويقصد بالإصلاح والتقويم أمر مطلوب فإن الحق وإن كان واحدا إلا أن طريقة عرضه على الناس قد تختلف باختلاف المخاطبين فإن منهم الموافقين ومنهم المعارضون ومنهم المترددون وقد قال كثير من المفسرين إن أهل الإيمان الذين ذكروا في هذا السياق الكريم قسمان أولهما من آمن من مشرك العرب وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار وهم المعنيون بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وثانيهما من آمن من أهل الكتاب ومنهم بعض يهود المدينة كعبد الله بن سلام وغيره ولعل سائلا يسأل لما فصل هؤلاء عن هؤلاء لما فصل مؤمنو أهل الكتاب بالذكر عن غيرهم من المؤمنين والإيمان واحد والجواب أن الإسلام أنزل أهل الكتاب منزلة تختلف عن غيرهم من الكفار الذين لم يعرفوا بكتاب في بعض الأحكام العملية وإن كانوا كفارا كغيرهم ومن ذلك مخاطبتهم بأهل الكتاب والاعتراف لهم بهذه الميزة التي قد تجلبهم إلى الإسلام وتؤلف بها قلوبهم وتحفظ لهم مكانتهم وكثيرا ما تكون المكانة التي يحظى بها المرء في المجتمع مانعة له من الإذعان للحق الذي يظن أنه يسلبه إياها فلهذا والله أعلم ذكروا على حدة وخصوا بأنهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما أنزل على الأنبياء من قبله مع أن غيرهم من المؤمنين يشاركهم في هذا ونظير هذه الآية قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويضرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون ومن ذلك ايضا وعلى هذا المنوال جاء قوله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين رجل من اهل الكتاب امن بنبيه ثم امن بي وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها وهو في الصحيح عن أبي موسى الأشعري ومن هذا القبيل وامثلته كثيرة أن أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه ومكانته في قومه قبل إسلامه معروفة فلما أسلم قبيل فتح مكة قال العباس بن عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ولما رجع أبو سفيان إلى قومه حذرهم مغبه محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرهم بأنه قد جاءهم بما لا قبل لهم به وكان من بين ما قاله لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن والأمثلة من السنة كثيرة فمن لم يراع في الدعوة منازل الناس على الوجه المشروع فقد عطل بابا من أبواب الاستجابة للحق وربما يكون قد فتح بابا لاشتداد المعارضة وقوة المخالفة نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمة الله